إلهي أصبحت عن الدنيا راحلاً وللأحباب ودعاً وللأهل مفارق ولا أدري روحي إلى الجنة فأهنعها أم إلى المنب فأهنعها يا رب جسمي لا يقوى على البرد والحرارة فكيف يقوى يوم القيامة على نار وقودها الناس والحجار لن ترتوي يا قلبي إلا بنفحة الإيمان ولن تكتحي لي يا عيني إلا بنظرة إلى الرحمن. حقا اني عصيت ان شاء عذبني لكن لمو بجميل السكر غطاني اعصاه يذكرني انساه يذكرني فكيف انساك يا من لست سامي؟ قالوا تسل عن هذا الدين قلت بمن كيف التسلي والأحشاء نيراني إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني شارب الخمر يفيق من سكرته وعاشب حب الإله يعيش العمر سكراني أصلي وأسلم على أفضل يتيم عرفته البشرية وأفضل, وأفضل يتيم علم البشرية قال عنه سيدنا جبريل طفت في مشارح الأرض وبغاربها، فلن أجد أعدى من, من، فمن الذي أدبه فقال الحبيب أدبني يا ربي فأحسن تأديه لم يطلب أن يكون رئيسا لدولته في ذلك الوقت وإنما انحنى وتواضع فقال وقل ربي زدني علما فأوحى الله إليه قائلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم تحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العز من أسر المزعين بالقنوات القضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لهذه الروح الطاهرة وصدق ربي إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وسئل الحبيب عندما قالوا له إن فلان من فلان مات فقال يا ليته مات بعيد عن بلده قالوا لماذا يا رسول الله فقال إذا مات ابن آدم في مكان وخرجت روحه في مكان ودفن في مكان آخر جعل الله له مكانا في الجنة في المسافة ما بين خروج الروح إلى المكان الذي يدفنه وهذه رحمة الله عز وجل وعندما يولد ابن آدم يرسل الله ملكين ملك يأخذ حفن من التراب من مكان خروج الروح وملك آخر يأخذ حفن من المكان الذي ينسل فيه وصدق ربي إذ يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس في أرض تبود أيها الإخوة المؤمنون ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الليلة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي استطاع أن يخترق الحجم واستطاع أن يكون بأدائه المميز وبصوته وبدقة في أحكامه استطاع ان يخترق الحجم, الحجم ليفرد نفوزه على اتحاد الازاعة وتلفزيون اصرع من الصوت والبر, والبر, والبر فلذا رفع الله شأنه, شأنه, شأنه ما بين الثاني القراء على ساحة الساحة ألا وذلكم العلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طه النوماني أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم قصة الاستباع أعوذ الله للشيطان الرجيم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 والذين تدعون من إِنَّ đàว่า đừngng لَن تَدْعُونَّ مِن والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا دعوهم إلى الهدى لا والذين دعوهم <تصفيق> الذين زين من زعونني دوني لا يستطيعون أن لا يستطيع. لا يطال ذا و كثير ولا قران ما من ك من الشيطان لذوق. إِنَّ الَّذِينَ لَذَّذْتَ قَوْلُ إِذَا مَسَّهُمْ <تصفيق> وَإِذْ قَالُوا يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ أَمْ مَ I'll وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَئِنْ كُنْتَ وإذا لم يا <تصفيق> الله وَإِذَا قُرِأَ الْقُرْآنُ قَدْ لَهُ وَأَوْصِدُهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ از الخول في Cause تضرعا وحيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدور إن, إن, إن, إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَبِرُونَ عَنْ What? قوم more of me. و وعلى وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رجات عند ربهم ومغفرة يجاتلونك في الحرب بعد ما سمين لَمَّا أُثِيرُوا أُمِرُوا وَإِذْ, وإذ يُعِذُّكُمُ اللَّهُ إِحْتِ قائفتين أن لها لك، وتودون أن غير ذات الشوك ستكون لكم، ويريد الله أن يحط الحظ بالكلمة. وَالْقُطُوعَ وَعَذَابَ الْكَافِرِينَ يُحِقُّ الْخَطْوَلُ بِظِلٍّ بَاقٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَارِيخِ الصَّوْمِ ديو الف والام فج بلَكُم أَن وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إلا أَن يُخْزِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ, ومن أَنفُسَهُمْ وَمَن قوت قوت قوت نم هَذِهِ الْحَقِيقَةُ فَذَنْ قُلْ لَهُمُ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون يوم عن قادت ام جميل لسيدنا ابي بكر الصديق والتي والعزة ان رأيت محمد بن عبدالله لارضخنا رأسه بحجر هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجوار ابي بكر فيضحك سيدنا ابي بكر الصديق فيقول المصدفى صلى الله عليه وسلم لما ضحك يا ابا بكنا, بكنا. قال يا رسول الله انت تجنس بجواري. وام جميل تقول والأتي والعزة ان رأيت محمد ابن عبدالله لارضحنا رأسه بحجري هذا وهي لا تراك. <تصفيق> فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ألم تقرأ قول الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وعكذا اخوة الإيمان والإسلام عشنا في بداية هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على سمع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهوري النص العربية والعالم الإسلامي وقاري الاذعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ طاه النعماني تتقدم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير الى كل من واساهم في هذا العزاء كما اشكر باسمكم محمد الصوت محمد اعوض ابو سنة وشاكل السرادق المقام محمد محمد كمال بالسمارة شاكل الانارة نجشف تأمام بسد اللوين اخوة الايمان والاسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الراحل الكريم الذي انتقل من بلد الى بلد باحثا عن لقمة العيش وصدق ربي إذ يقول ان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى وصدق ربي إذ يقول ان من الذنوب ذنوب لا يكفرها صيام ولا صوم وانما يكفرها السعي على لقمة العيش ولكن هذه هي إرادة الله عز وجل كانت حياته تأمل ان يعيش ويعيش حياته والباقي من عمره بينهم وبين اولاده واهله وعشيرته ولكن هذه هي ارادة الله ان ترد الامانة الى صاحبها وان يعود الجسد الى اصله وهو التراب اخوة اليمان تتقدم الاسرة بخالص الشكر والتقدير الى كل من واسرهم في هذا العزاء